Köçkam, selam. Bu girişin çok uzun tutmayacağım haberin olsun çünkü sana sürprizim var. Aaa şey canım. Kadir gecesinde sana bir sürprizim olsun istedim. E böyle sürpriz de değil daha doğrusu. Bunu zaten tamamen içimden geldiği için yapıyorum. İstiyordum zaten böyle bir şeyi. Sen buradayken yapmak nasip olmadı. Yapabilirdim ama işte. Vakit diyelim. Belki vakit olmadı. Sesim çok yorgun. O yüzden. Neyse. Fazla uzatmayacağım. Yasin süresini seslendireceğim senin için. Suretul Yasin Başlıyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قَمَمَ أُنذِرَ عَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَكَذَّحَكَ الْقَبْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إلَى الْذِّقَانِ فَهُمْ مُكْمَحُونَ وَجَعَلنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومن وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا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 "Kalû Rabbûna yâlemû. Pardon. Kalû Rabbûna yâlemû. Înna ileykum lemurselon. Vma âleyna illa al-bala al-mubîn. Kalû Înna t-tayrna bîkum lailam taantehû lânar jumankum. Vle yâmsânkum minna âzabûn alîm. Kalû وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون فجاء من أقصى المدينة الرجل يسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بذر لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذ ينقذون <تصفيق> إني إذن في غلال مبين <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب وجعلني من المكرمين وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّنْ رُسُلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ يَرَ ألم يروكم أهلكنا قبلهم من من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيناها باخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا من وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون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 ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قد ترناه منازل حتى عادك العرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل السابق النحر، وكل في فلك يسبحون، وآية لهم. أن حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المشحون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَبِمَتَاعٍ إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وما حلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين عاملوا أندعم من لو يشاء الله ودعمه إن أنتم الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, صادقين <تصفيق> ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحس يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم, تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون أسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على إفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَأْوَ على عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّهُ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَأْوَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَمَسْتَ استت... فَمَسْتَ تَعُومُ ضِيعَ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَهُ نَكِسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَقِلُّونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ إنه إلا ذكر ما قرآن مبين ليُنظر ما كان حياً ق... حياً فيحق على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْ أَوَلَمْ يَرَوَ أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لهم في...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 فلا يحزن قبلهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم الإنسان أن خلقنا لهم خلقنا خلقناهم من نطفة فإذاهم فإذاهم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قال من يحيى عذاب وهي رميم <تصفيق> كل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تؤقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهمكم فيكون فسبحان الذي بيدهم ملكة كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم